بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان في السماوات والارض ايات للمؤمنين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 فأحيابه الاضب بعد موتها فأحيابه الاضب بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله متلوها عليك بالحفظ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل افاكه افيم يسمعوا ايات الله تتلى عليه ثم يصم مستكبرا كان لم يسمعها فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُؤًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَظُنُّ عِندَهُمْ آخِرُهَا ما كسبوا شيئا ولا اتخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بايات ربهم لهم عذاب بالذجل الاميم